وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار تهينا في لقائنا السابق في باب التوقيت في المسح على الخفين نبدأ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر هذا الحديث فيه فوائد كما يقول الإمام النووي رحمه الله يقول أنه في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، ففيه جواز المسح على الخفين. هنا مسألة لم نتطرق إليها في المرة الماضية وهي هل يجوز للعاصي بسفره أن يمسح على الخفين؟ هل يجوز للعاصي رجل سافر سفرة معصية؟ هل يجوز له أن يمسح على الخثين ويجوز له أن يترخص بذلك أم يمنع للمعصية يمنع للمعصية يمنع للمعصية كلكم على قول واحد يمسح ها قولين ماشي. قول مين اللي قال إنه هو يمنع الحنابلة لقادة الانفكاك الجهة في قول تاني طب انت درستوها لا عشان الاخوة بتشتكي ان احنا ايه بندرس مذهبين <تصفيق> طبعا وانت المفروض المفروض انت ثبته منار السبيل خليه اصل عندك وهات كراسة والمسائل اللي احنا بنتكلم فيها وحدث كلام قبل كده في منار السبيل فيها اعمل جدول اكتب منار السبيل صح مسلم واضح ممكن أنا أرجح أشياء شيخك في منار السبيل ما رجحهاش أو رجح عكسها ليس هذا قضحا لأنه ممكن تبنى قضية هو ما يتبنهاش والعكس بالعكس لأن المسائل الفقهية واسعة ثم أنا الحمد لله أجتهد أن لا أرجح بنفسي طبعا أن لا أرجح بنفسي أنا أذهب لكلام أهل العلم الكبار وأرى ترجحاتهم أرى الترجيح لي رجح وأسأل الله أن أنا يعني بدور مع الدليل يعني لو جاءني الدليل في المسألة من الممكن أن أترك رأي جمهور العلماء بسبب دليل هو ده اللي احنا تعلمناه عشان ننزع من صدورنا مسألة التعصب المزهري فمن الممكن شيخك في منار السبيل يرجح مسألة وأنا أرجح حكسها هذا ليس قضحا لأن المسائل الفقهية قلت قبل كده ان المسائل فيها خلاف مسائل الفقهية فيها خلاف وهذا من الرحمة بهذه الأمة وأنا لا أرجح بهوايا كما قلت أن لا أرجح إلا بترجحات أحد أهل العلم الكبار لاسبا سيما كان ابن قدامة في المغني مثلا أو مثلا النووي سواء في المجموع أو في صحيح مسلم وأشوف هل حد من أهل العلم المعاصرين زي الشيخ بن عثيمين وأنا أعتمد على ترجحاتي في الغالب رحمه الله في الغالب يعني من الممكن نرجح خلاف يعني زي مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية الشيخ ابن عثيمين ممن ينتصر لقول أنها تجب عليه أن يقرأ أو تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنا أميل لكلام شيخ الإسلام تيمية فيه أن, صلاة أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية وهذا مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا واذا مذهب شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حافظه الله يعني يرى أن الفاتحة تسقط عن المأموم ما عرفش هل غير رأي ولا بس أنا طبعا يعني أنا أعرف أنه لم يغير رأيهم والمسألة فيها خلاف أنا أقول أن في الغالب يعني أميل لأراء الشيخ ابن عثيمين الفقهية لأنه باتفق في أشياء كثيرة جدا مع كلام القدامى كابن قدامى والنووي وأمثال هؤلاء أستادة فإنت يعني ما يجيش أخي مثلا أنا أقول قول يتغير يقول ده بيخلف شيخي في ماشي يا سيدي أنا بيخلف شيخك بس أنا أنا ليه وجهة ليه وجهة أنا ما برجحش بالناغي ومزاجي أنا ما برجحش بمزاجي والله ومسألة مش مسألة إن أنا يعني عندي هوى في الترجح في القضية وإلا المساء الفقاهة كما قلت يعني ابن حجر زي ما قلت لإخوانكم في الصف الأول ذكر مسألة فيها خمسة وسبعين قول تعملين انت ايه مسكين بقى في الخمسة وسبعين قول تعمل ايه تتصرف ازاي معاها يعني انا عاوز اقول ان الفقه في خلاف والخلاف يسع كما وسع سلف الامة يسعنا نحن يعني السلف كانوا مختلفين في الحاجات الفقهية فانا عاوز اقول لك تجيب خلي منار السبيل بلاش تخلص صح مسلم الأصل هات حط منار السبيل صح مسلم الاتنين عمودين. اعمل جدول المسائل اللي احنا بنكلم فيها اللي انت درستها في منار السبيل مش في كل المسائل تأتي وتقول لمنار السبيل مثلا مثلا القول كذا صحيح مسلم القول كذا ان كان متفق معا يبقى بها ونعمة وان كان مختلف هتعرف انت الخلاف او الفرق بين الدراسة في الكتابين واضح وانت طبعا انت يعني انا لا الزمك بكلام انا كما قلت لكم انا ناقل فقط لا الزمكم بكلام. أنت خدت منار السبيل وشيخك فيه تأخذ بكلام شيخك فيه لا نحجر واسعا على أحد. إن ذهبت لبعض الأقوال لنا أقولها نقلا عن أهل العلم فبها ونعمة وإنت ملزم في الامتحان طبعا بإيه في كلام شيخك اللي رجحه في منار السبيل وهنا في مسلم يلزمك كلام أو ترجحات الإمام النووي رحمه الله فعشان كده لما تجيب تعمل جدولة بين المادتين هيسهل عليك جدا معرفة المذهبين في المسألة يسهل عليك مش هتصعب المسألة ثم إن إحنا عاوزين هم عالية يعني إحنا عاوزين هم عالية في المذاكرة لأن الواضح إن إحنا كلنا مشغولين ممكن يكون واحد مشغول بالمعاش بالعمل أو ما شابه ذلك وكثرة المواد من الممكن أن يتخليه يكسل عن المذاكرة ولكن انت لما تترك مادة من المواد هتيجي وقت الامتحان هتحتاسه طب يا ترى زاكيرها منين؟ طب أبدأ منين؟ أنتوا عارفين عندكم كم حديث في صحيح مسلم؟ فوق الـ 360 حديث هتدرسوه في باب الطهارة فقط فقط فتخيل بقى فوائد 360 حديث انت بتاخدها طب لو سقطت محضرة واتنين وثلاثة هيفوتك كم؟ مش أقل من 100-300 فائدة تيجي تمتحن تلاقي نفسك مش عارف تدخل ولا تخرج من الكتاب ويشتكي الطالب أن المادة كانت صعبة أو إن إحنا حصل عندنا اختلاط بين صحيح مسلم ومنور السبيل بالرغم أن أنا لا أرى أن في اختلاط طبعا إلا في مسألة إن ده فقه شفح وده فقه حنبلي وأنا بخرج المسألة دي إن أنا ما بقولش ما على فقه الشفح فقط يعني أنا باكتهد إن أنا أقول لك فقه مقارن أقول لك أقول لعلماء في المسألة عشان تتعارف وأثبت عندك القول اللي أنت بتتبناه أو اللي شيخك بيتبناه وقال لك عليه وإنت خدته منه والقول الآخر وقول المخالف. ليه؟ عشان لما تيجي تتناقش مع أحد تعرف إن المسألة فيها ساعة فيها ساعة. لإن بعض إخواننا ممكن يتبنى مذهبا من المذاهب ويجي ناقش حد يتكلم فيه بعنف وبشدة يتعصب لمهذهبه نقوله لا التعصب للدليل ولا في الدليل للدليل تعصب للدليل أنت قال الله قال رسوله توقف خلاص قال الصحابة توقف رضي الله عنهم لأن مم من الممكن بعض الصحابة يقولوا قولا لو سكت الصحابة رضي الله عنه معنى هذا القول هذا يسمى ها إجمع سكوتي بالإقرار سكوت سكتوا يسمى إجمع سكوتي فلأنهم أقروا على هذا, على هذا القول فإحنا عاوزين أنتم إيه يعني ما, ما, ما تنشنوش قوي في المادة وسعوا صدركوا قوي وحاولوا تكتهدوا في الكلام نحن بنقوله لما تفنطوا إذا ما أقول لك كده إن شاء الله تصل عليك القضية بإذن الله تبارك وتعالى فبالنسبة بقى للعاصي هل يمسح بسفره يمسح على الخفين يعني هذا خلاف طبعا قول الشافعية والحنابلة أنه ليس له رخصة مع أنكم قلتم أن الشافعية قالوا أن دي مسألة انفكاكل إيه الجاهة ليست في هذه المسألة ما قالوها في هذه المسألة قالوا لأن هذا صفر معصية والعاصي لا يستفيد بالرخصة القول الثاني وهو جواز المسح ثلاثة أيام مطلقا سواء كان السفر معصية أو غير معصية وهذا مذهب الحنفية في هذه القضية الحنفية يرون أنه يجوز أن سواء كان السفر معصية أو غير معصية والمالكية يرون جواز المسح بدون توقيت يعني المسألة مفتوحة سفر في السفر والحضر في السفر والحذر سواء كان السفر معصية أو غير معصية. شيخ الإسلام تيمية فصل مفتوحة تمسح ثلاثة أيام عشر أيام يوم. هذا الكلام ليس على دليل. نحن قلنا المر اللي فاتت، هذا الكلام ليس على دليل. شيخ الإسلام تيمية قال وذهب المذهب الحنفية مع إن شيخ الإسلام إمام المذهب الحنبلي. مع ذلك ما وافق المذهب، ما وافق المذهب في ذلك، وقال بجواز المسح في إيه؟ في الصفر المعصية، وفي قول بصراحة ويعجبني جدا هو أحد المعاصرين أنه يتوب يتوب من معصيته ويستفيد بالمسحة الخفين يتوب من معصيته ويمسح على الخفين مسحة مسافر، واضح؟ الأصله؟ إن كان أصل السفر المعصية فهو يتوب إلا الله تبارك وتعالى لا هو بيمسح فين في السفر في البلد التي يستفر إليها أو في الطريق مثلا يتوب سبحان الله بس ما يرجع هو, هو سبحان الله لعله هو رايح في الطريق تاب إلى الله سبحانه وتعالى كم من عاص ذكر بالله وهو ذاهب إلى المعصية فتاب ورجع يعني عندنا أمثلة كثيرة في السلف أمثلة كثيرة طب هو يأخذ بقى وزر المعصية أم لا فكروا فيها هل النية هل النية وحدها تكفي ولا الهم بالعمل مع عدم اقتراف العمل يعتبر عمل فكروا فيها لو هم طيب لو هم بالعمل تعتبر ان هنا عمل ولا مش عمل الهم ده عمل ولا لا ايه الشيء اللي حاجزه ايه ايه الشيء اللي حاجزه طب التوبة ليه اجر بقى هنا لانه ترك المعصية لله لا ام لا له اجر له اجر لانه ترك المعصية لله طب لو تركها لشيء عارض ها عليه وزر ليه؟ لأن الهم عمل الهم عمل إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة الله أعلم وفيه جواز صلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز بإجماع من يعتد به عاوز أقول إننا لو نتوضي يجوز إننا أصلي صلوات مفروضة وصلاة نفلة بوضوء إيه؟ بوضوء واحد وهذا جائز بالإجمع وحكى أبو جعفر الطحوي وأبو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية هنا هنا الوضوء واجب على كل قائم قائمين للصلاة خدناها قبل كده تذكرون خدناها قبل كده خدناها قبل كده اخوانا في نفس الشرح قلنا هل الوضوء واجب على كل قائم إلى الصلاة مش قلنا ان فيها خلاف وقع الخلاف بعض السلف قال انه يجب على كل قائم إلى الصلاة ان يتوضأ للآية اذا قمتم إلى الصلاة وقلنا ان قول الجمهور بخلاف ذلك إيه؟ اذا قمتم محدثين يبقى الآية في حل إيه؟ الحدث من احدث فيلزمه ان يتوضأ فاما من كان متوضئا فيجوز له ان يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد لصنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لمن من نووي نعم إذا كنتم محدثين صف العاصي الرجح كلام شيخ الإسلام تيميا أنه يمسح يمسح ولكن أنا أمين لقول التوبة يتوب ثم يمسح ولذلك أنا يعني لو, لو مش هيتوب أنا مع الشفعية والحنابلة بصراحة أنه هو لا يمسح لا يترخص العاصي برخصة لا يترخص العاصي برخصة هل وصل به الورع أنه ذهب ليعصي هو يترخص يبقى ورع واضح كون أنه هو يترخص الرخصة دي إيه إن الله يحب أن تقتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فهو لما يقوم بهذه الرخصة يبقى هو ورع ولا مش ورع طب هل يجوز للعاصي أن يكون ورعاً ليه لا ليه لا ليه ممكن يكون ورع في باب ومش في باب ثاني، مس إن العبده شوفوا بقى كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يصعب عليه شوف يصعب عليه أن يأكل الحرام يأكل الربة مثلا أو يشرب الخمر أو يزني وما شابه ذلك ولا يصعب عليه أن يأكل من لحم أخيه صح هو بيطرع في باب ولا يطرع في باب آخر ولكن هذا لا يسمى ورعا ورعا مطلقا ممكن في باب دون, دون آخر وإن كان المعصية لها شؤم إنها تزيل أثر الطاعة من قلبه تزيل أثر الطاعة من قلبه لذلك احنا بنقول ممكن يكون الإيمان رفع عنه بالكلية اللي هو الكمال ولا الأصل كمال كمال الإيمان رفع عنه بالكلية فلم يبقى في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيقع في الذنب والمعصية ومن الممكن أن يكون عنده بعض الإيمان فيذنب ذنبا يزيل هذا البعض ومن الممكن أن يذنب ذنبا أثر هذا البعض بعض الإيمان يزول وقت فعل الذنب، ثم إذا وقع في الذنب ندم على ذلك وعاد إليه الإيمان بالكلية ولذلك الإنسان لا يغتر بنفسه كلوب العباد بين أصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف أشاء. من الممكن أن أنت تعصي وتذنب ذنبا ويكون هذا الذنب سببا في دخولك الجنة رب ذنب أورث صاحبه ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا يطيع الله تبارك وتعالى ويدخل النار والعزو بالله ويعص الله تبارك وتعالى ويدخل الجنة إن المؤمن إذا ذكر بالله تذكر ولذلك لما وصف الله تبارك وتعالى المتقين لأن محدش فيك سألني ما الدلع على الكلام اللي بقوله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآيات أعدت لمن؟ للمتقين من صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلهم يعلمون فمن الممكن لعبد يكون عبد طقي ونقي ولكن يسقط سقطه لأي نفس تغلبه لشهوة ما هذا لما عندما يسقط يتذكر الله تبارك وتعالى شوف ذكر الله فاستغفرو الفاهنة تفيد ها التعقبة والتراخي ولا السرعة سرعة في الفعل سرعة في التوبة والاستغفار والندم يندم على ما اقترفت يده والله عالم يقول الإمام النووي وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد اللي هو على كل يجب على كل قائم إلى صلاة يتوضأ ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلة ودليل الجمهور الحديث الصحيحة من هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث وحديث سويد بن, بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك الكلام واضح وأم الأ... نعم سويق تعرف سويق حد عرفه حد عرفه يقال لا لا لا لا لا لا لا. زي الفتة <تصفيق> العيش بالأرز عليه مرق سويق زي وزي السريد وقيل ان السويق اظن الله اعلم نوع من يعني برضو طعام يوض عليه سمنة والله اعلم آه يعني حاجة كده زي عيش بسمنة او كده تشرع المضمضة طبعا بعد الطعام لا سيما ان كان هذا الطعام اللي بيكون فيه سمن زي شرب اللبن كان أن يتمضمض بعد شربه للبن لأن فيه دسم فيه دسم فكل طعام فيه دسم تتمضمض له يشرع لك المضمضة طب لو ما تمضمضتش أنا باقي على وضوئي يستحب فقط يستحب المضمضة شرب الدخان حرام طبعا بس واحد مدخن يقول لي يا عم الشيخ أنا بقى متوضى باش شف سجارة يجوز أن يتمضمط ولا توضى تقول له ايه بقى الله نستعب يتوضا ولا يتمضمض الدخان ده يتوضا انت عاوز ايه ما هو لم يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء ولكنه ارتكب حراما حراما خارج خارج الوضوء ويتمضمض طبعا ويغسل فمه هو طبعا ليس هذا يعني من باب الزريعة ان احنا نقول طبعا اد دخانه حرام قولا واحدا فصلا ومن قال بغير ذلك فيعني في هو يداهن في هذه القضية للأسف الشديد يعني فاحنا طبعا نقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم يلزموا أن يزيل الرائحة الكريهة من فمه وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين وقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا القول ضعيف كما قال الإمام النووي قال أصحابنا ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث أنت تكون متوضي وتتوضى ثاني وأنت على تهارة مازلت على تهارا وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يعني أنت يستحب أن أنت تكون متوضي وصليت به صلاة سواء كانت صلاة دي فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة يعني لا يستحب التجديد إلا لمن صلى فريضة فقط يعني لو صلت نافلة بهذا الوضوء لا يستحب لك لإيه التجديد والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة يعني مس المصحف يلزمك الوضوء لا يمس القرآن إلا طاهر حديث محمد بن حزم حديث محمد بن حزم رأى جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الذي يريد أن يقرأ في المصحف يجب عليه أن يتوضأ يلزمه الوضوء إلا أن يكون صاحب عذر يتيمم له إلا أن يكون صاحب في يتأمم لمس الإيه المصحف. ابن حزم قال إن الأصل في المؤمن أنه طاهر ولا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله المؤمن لا ينجس فقال النجاسة ليست نجاسة حسية حتى نأمره بالإيه بالوضوء. فرد عليه الجمهور قال لا نحن نفهم من كلمة لا يمس القرآن إلا طاهر يتبادر ذهن إلى الطهارة من الحدث الأصغر وليس معناه الإيه الطهارة الإيه المعنوية. ليس معناه الطهارة المعنوية والراجح هو قول الجمهور. الراجح قول الجمهور أن الذي يريد أن يقرأ في المصحف يلزمه أن يتوضأ لذلك إلا أن يكون صاحب عذر فيتيمم فإن عجز عن هذا وذاك فليقرأ سواء كان تعبد أو تعلم يتوضأ طبعا بعض السلف كان يتيمم لما كان تضيق به الحال نعم تفسير إيه التفسير لا لا التفسير لا يأخذ حكم المصحف ليه؟ لأنه دخل فيه كلامه بشر دخل فيه كلام البشر يبقى ما يبقى عاش زي المصحف لا الأطفال غير مكلفين نحن نتكلم عن المكلفين الأحكام دي يا أخوانا ترتبط من المكلف وليس غير المكلف بس يتعود نعوده على ذلك الطالب الطالب إيه؟ طالب مكلف يلزم الوضوء عجز عن وضوء يتأمم آه حتى التفسير طالما دخل فيه كلام بشر يجوز مسه وطبعا بعض العلماء قالوا المس يخصد به الكلام نفسه كلام المصحف نفسه نعم الطالبة البالغة يلزمها الوضوء أما إن كانت حائضا فتتوضأ وتمسكه بحائل سميك تمسك المصحف بحائل سميك وتقرأ فيه تتوضى هي حائض لا بأس هو مال الوضوء مال الحيض أوه. ما احنا قلنا ان كان هذا الطالب مكلفا انتوا متضدين يا اولاد لا مش متضدين طب ايه خليهم يتيمموا على جدار الحق على الحقد يتأمموا فإن ان ان عجزت عن ذلك واتسبب في خلاص انت بلغ الحكم وخلاص ولا تلزمهم بذلك لا تلزمهم بذلك لانك انت سني <تصفيق> وانت دلوقتي تحت المنظار كل حاجة هتقولها ها هيحرموا علينا كل حاجة نعم يعني الجلدة ليست من المصحف ولكن الأولاء كده هيبقى في تساهل في مسك المصحف الكرآن ايه لا طالما دخل فيه كلام بمشر خلاص لا سياما لو انا امسكت الورقة امسكها من أطرافها امسكها من أطرافها ولكن طبعا أنا عارف أن الجلد المصحف ليس من المصحف، ولكن الأولى حتى لا نتساهل في الحكم الشرعي، حتى لا نتساهل في الحكم الشرعي، وأنا أرى أن طالب العلم يا إخواننا يلزم نفسه بأشياء هي مستحبة، بس يجعلها في حقه إيه؟ واجبة، غسل الجمعة على سبيل المثال، واجب ولا مستحب؟ مستحب، ده قول مين؟ الجمهور، وده اللي رجحه ابن حجر في الفاتح، في قول ثاني بوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال ألي مين اللي سماه واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي سماه واجب. فبعض قال لا يبقى واجب كل النبي صلى الله عليه وسلم له واجبا. صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجمهور لهم كلام المعركة أصل المعركة ليا كتير. أنا كطالب علم رأى أقول إن غسل الجمعة مستحب مش مهم أغتسل النهاردة عشان الجو برد. لا ألزم نفسي بغسل الجمعة. ألزم نفسي لإنه طاعة وقربه. لو إحنا إخوانا تركنا مستحبات بهذه الطريقة َّ الأشياء كثيرة جدا هي من فضاء الأعمال ودي اللي بتكمل الإيمان أنت عندك أصلِ الإيمانِ اللي هو إيه؟ أصل الإيمانِ اللي هو إيه؟ اللي إيه? الكلمة لا لا إله إلا الله وديه أصل الإيمان وته أصل الإسلام عشان ما حدش يقولِ عليه مرجئي بعض الناس بقول أصل الإيمان لا إله إلا الله قال اللي مرجاء يعمَّ أصل الإيمان هو أصل الإسلام لأن الكلمتين الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما ذكر الأخر إذا ذكر الإيمان يبقى معناه يدخل فيها الإسلام إذا ذكر الإسلام مطلقا دول من ال الألفاظ اللي ااا اللي تجتمع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعت يلا قلت الإسلام يدخل فيها الإيمان ظنًا ولو قلت الإيمان يدخل فيها الإسلام ظنًا أما لو قلت الإسلام والإيمان يبقى الإسلام هو الاستسلام تبارك وتعالى اللي هو به الأعمال اللي الظاهرة ولو قلت الإيمان يرضي الأعمال اللي إيه القلبية الأعمال الأعمال الباطنية فأخذلك فأنت عندك الأصل اللي هو أصل الإسلام عشان ما حدش يزعل اللي هو لا إله إلا الله تمام إيه اللي يكمل لا إله إلا الله الفرائض مش ودي من الأصول ولا مش من الأصول من أصول الإيمان ثم بعد أصول الإيمان يأتي كمال الإيمان, كمال الإيمان. كيف تحصل كمال الإيمان ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه فما يجيش واحد يقول لك مستحب ويرميه يمستحب ويرميه فلو أنت تركت كل المستحبات يخشى عليك أن تترك الفرائض يخشى عليك من ذلك وطبعا أنا يعني أهيب بالإخوة أن مثلا الصلاة السنن الراتبة لما إثنى عشرة ركعة الإخوة لازم تحافظ عليها لازم ما تقولش أصلهم سنن الراتب ومش مما صليهم لا صليهم ويلزم نفسك بيهم فأنت تلزم نفسك بالمستحب وتجعله في حقك واجبه لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين واجب ولا مستحب دي كل المستحبات دي جات بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم فهم كانوا بيلزموا نفسهم بأشياء صح والغلط فإنت كطالب علم تلزم نفسك بهذه الأشياء تلزم نفسك عاوز تقرأ في المصحف يبقى ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يبقى توضع ما تقوليش بقى أن ابن حزم بيقول أن الأصل الطهارة والكلام ده أو أن جلدة المصحف دي ليست من المصحف لا أنا ألزم نفسي بالإيه بالوضوء وامسكه وأعظم شعائر الله تبارك وتعالى لا أعلم فيها تفصيل لا أعلم على سنة دخله كلام البشر وإن كنت أرى أيضا لازم لازم أتوضأ مش وجوب بقى هنا يعني حتى على أقل الاستحباب والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمسر مصحف سجود التلاوة والرابع يستحب إن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق يعني عاوز أقول لو أنا توضيت وما صليتش خالص ولا مستيط مصحف ولا سجدت للتلاوة وحبثت زمن الزمن ده زمن طويل شوية وجاء وقت الصلاة يبقى في الحالة دي أستحب لأن أنا أجدد لإيه؟ الوضوء ولكن أخوانا أنا عاوز أقول ما الدليل على الاستحباب أصلاً؟ إيه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان من عادات صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل سواء أحدث أو لم يحدث تمام؟ أنت يجب على المحدث فقط ولو قمت فصليت أكثر من صلى بوضوء واحد فعله النبي صلى الله عليه وسلم للجواز يقول ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحبه يستحب تجديد الغسل طبعاً دي فيها مشقة لفش مشقة فمشقة بلغة ولا مفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي استحباب تجديد التيمم وجهان. يعني أنا متأمم وصليت صلاة تاممت وصليت صلاة هل أجدد هذا التيمم عند صلاة أخرى يلزمني ذلك ولا لا يلزمني أمم طب الصلاة الأخرى اللي أنا أقصدها إيه أنتوا قلتوا آه وقلت لا السنة لا الصنه لا يجدد لها التامم ولكن الكلام على التجديد للتيمم لايه لفريضه اخرى يقول لفريضه اخرى ممكن اخش في الصلاه المفرضه ممكن اخش ما احنا لسه دي هقولها لسه وقع الخلاف ده بين العلماء هل اصلي فرضين بتيمم من واحد أم لا الشيخ ابن عثيمين يرى جواز ذلك لأن طبعا انت تاخدوها مش عارف خطأ ولا هل التيمم مبيح ولا رفع الحدث هتتوقف على القضيه دي مبيح ولا رفع للحدث انت درستها مبيح رفع الحدث طب انتوا الاثنين في صف واحد درستوها فين بقى انا الشيخ رجح لكم ايه هو ده رجح انه رفع الحدث رفع الحدث فالتيمم يقوم مقام الماء كل ما افعله بالماء يجوز ان افعله بالتيمم، جبت إنت أبو بيح من <تصفيق> ممكن، بس هو رفع الحدث هذا الأقوى، الأقوى هذا قول، هذا قول، يعني بمعنى بمعنى إننا لو عندي ماء وعنده تراب لا يجوزنا أتيمم مع وجود الماء لسه هنيجي بقى لو تيممت لو تيممت فإذا أقيمت الصلاة ودخلت في الصلاة هل يلزمني أن أخرج من صلاتي حتى أتوضأ وأدخل فيها مرة ثانية؟ يلزمني ذلك أم لا؟ على القاعدة اللي أنت بتقولها إذا وجد الماء بطل التيمم لو أنا في الصلاة وأنا متيمم ها يبطل تيممي فصلاة باطلا يلزمني أن أخرج من الصلاة فأتوضأ وأعود إليها مرة. ثاني وهذا قول من يقول أنه مبيح وليس رافع للحدث أما من قال أنه رافع للحدث قال تستمر في صلاتك لأنك فعلت ما في وسعك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهذا ترجح الشيخ بن عسلمين رحمة الله عليه قال تستمر في صلاتك ولا تخرج من صلاتك لأنك فعلت ما يلزمك الآن طب واحد خرج خرج ها؟ وتوضأ ودخل في الصلاة ننكر عليه لا ما ينفعش الإنكار فيها ليه للمسألة فيها فيها خلاف لا يلزمنا الوضوء أنا قلت إذا دخل في الصلاة أنا قلت في بداية الكلام إذا أقيم للصلاة وأنا لم أدخل في الصلاة يلزمني الوضوء طب أنا لو دخلت في الصلاة ها خلاص خلاص والله أعلم ويزن باب التسير طبعا لهذه الأمة والله أعلم يقول بقى في استحباب تجديد يا أمم وجهان لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوه ونحوهما ممن يتيمموا مع وجود الماء يعني ممكن يكون مريض أو جريح ولا يلزموا أن يتوضأ يلزموا لإيه تتاهمم لأنه يعجز عن استعمال الماء لأن ممكن أنت تعجز عن استعمال ما عنده العجز عنه أو عنده العجز عن استعماله العجز عن الماء أن أنت ها لا تجد الماء طيب يلزمك أن تطلب هذا الماء يلزمك يلزمك لأمتى أنا مليش دخل بالكيلو والاثنين كيلو، قبل خروج الوقت، يعني أنا أبحث عنه لقبل خروج وقت. صح. إيه لم أجد؟ وفي طبعا قول تاني قالوا لا يلزمه أن يطلب الماء إلا في حيز الحيز المحيط به فقط، إلا في الحيز المحيط به إيه؟ فقط، والمسألة طبعا فيها سعة، ولكن أنا أبحث لأن المسألة الآن لم تعد بالصعوبة بمكان كذي قبل، قبل كده كان مسألة فيها صعوبة دلوقتي ممكن تبحث عن الماء في أي مكان تشتري مية معدنية تتوضيها <تصفيق> ينفع إيه رأيكم استنوا بس استنوا ألزمك بذلك ألزمك ألزمك تمها مية موجودة هي جنبك إيه المشقة هنا المال للإنفاق الإنفاق آه. طب هل يجوز أن أنا أشتري ماءا لأت... لأتوضأ به يجوز طبعا يجوز حسب الاستطاعة طبعا مبيح؟ لا رفع للحادث التأمم رافع للحادث على الراجح مبيح بيبيح فعل العمل الفعل ولذلك إذا جاء الماء وأنا متأمم يبطل التأمم لا طبعا العمل اللي يجوز بها الوضوء يجوز بها التأمم رفع للحادث إن أنا لو بدأت العمل وصرعت فيه أستمرج إنما لو مبيح لو أنا بيأت العمل وجاء الماء يلزمني إن أنا أقطع العمل وأبدأ وأتوضأ مثلا طبعا صاحب الجرح والمرض أو ده عذر ممكن يكون عذر لعدم استعمال الماء ويتصور في غير ذلك في غير إيه بقى؟ في غير وجود الماء يعني أنا ممكن أجدد تأمم في غير وجود الماء طب التجديد هيكون إمتى؟ إذا أردت أن أصلي فريضة أخرى أما بالتيمم الواحد يجوز صلي أصلي الفريضة وتوابع الفريضة لي السنن الخاصة بها وعلى القول الآخر يجوز أن أكثر من فريضة بتيمم واحد والله أعلى وأما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواضب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصل الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة يعني أنت رأيت شيخك بيفعل شيء لم يكن يفعله من قبل يجوز أن تسأله عن عن هذا الفعل لماذا تفعل هذا الفعل ولم تكن تفعله من قبل لعله أمر جديد من الممكن يكون غابت عليه أو عنه سنة فعلم هذه السنة ففعلها فأنت تريد أن تستفيد منه فتسأل عنها حتى حتى تمتثل وتفعل هذه السنة والله أعلم لأنها قد تكون عن نسيان ممكن يكون نسا نسا شيء معين فأنت تذكر بها فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفى أو خفي على المفضول فيستفيده والله أعلم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده أو يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أي باتت يده طبعا في أسنيد كثيرة حصل خلاف في الأسانيد طبعا بالشغلتنا للإسناد اللي بعد كده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ آه عن آه عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده هنا طبعا يعني حديث يستعمل على جملة فوائد. الإمام النووي يقول قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدر أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار الاستنجاب الحجار له إيه؟ الاستجمار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عريقا فلا يأمن النائم أن يطوف يده أن يطوف يده على مكان فيه في نجاسة فتقع يده على نجاسة. على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير أو غير ذلك هنا طبعا القضية يعني العلماء قالوا هل هذا أمر تعبري ولا كما قال الشفعية وغيره إنه من الممكن فعلا تكون يده خلطت نجاسة ولا ده أمر تعبري هذا وارد وهذا وارد هذا وارد وهذا وارد من الممكن أن يقع يده على موضع فيه نجاسة لا سيما طبعا الاستجمار منها ممكن يكون في أثر للبول للنجاسة صح صح ممكن طب ازاي ان احنا بنصلي بعد الاستجمار انا قلتها قبل كده ألف. يعفى يعفى يعفى عنها للصلاة يعفى عنها للصلاة طب الامر التعبود ايه هو لما اقول هذا امر تعبدي عليه السلام يعني إحنا لا نعلم ما هي العلة ما هي العلة من ذلك أو من هذا الحكم فلذلك نفعل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة وفي مذهبنا ومذهب الجمهور منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه الماء القليل هو دون القلتين طبعا أنت درستوها درسة شافية ها؟ الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له ولا العبرة بالتغيير العبرة بالتغيير ده قول مين المالكية لا قول المالكية العبرة بالتغيير الراجح طبعا العبرة بالتغيير الراجح قول المالكية العبرة بالتغيير إن الماء تغير بالنجاسة ولا لأ إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة ينجس هذا الماء ولا يجوز استعماله في رفع حدث ولا زوال الخبث تمام؟ لا يجوز استعماله في الطهارة طبعا لازم يكونوا الثلاثة أوصاف مجتمعة اللون والطعم الرائحة ولا أحدهم, أحدهم فقط لو تحقق وقوعه ينجس هذا الماء ها؟ واحد ولا الثلاثة أحد أوصافه أحد أوصاف طيب إذا تغير أحد أوصاف الماء بشيء طاهر أنا عاوز أسمع ما لم يغلب عليه فهو طاهر ها بها, بها أثر عجيم يعني لازم يكونوا الثلاثة مجتمعين مع بعض اللون والطعم والرائحة لو اجتمعوا الثلاثة مع بعض بقى الماء طاهر غير مطهر، معايا؟ يعني الماء الماء وقع فيه شيء طاهر، فغير أو الماء الثلاثة اللون والطعم والرائحة يبدأ يجوز استعماله في غير الإيه؟ في غير طهارة تمام كده؟ تبي يزيل الخبث؟ يرفع الحدث؟ تمام كده؟ ما الدليل؟ نعم. ماله ماء المطر كيف يتغير لونه هيصير طين لما ينزل في الأرض يبقى طين مش مش غير لونه بس لا أنا عاوز دليل صريح اه بستنى حديث ايوه عندما أردنا أن يغسلنا زينب رضي الله عنها قال اغسلنها بايه بماء وصدر وزعلنا في الاخير في الاخره كافورة فهنا الماء هيتغير بالصدر اللي مش يتغير ممكن يكون قليل الصدر لم يغير في الأوصاف الثلاثة مجتمعة صح؟ وممكن يغير الثلاثة أوصاف ما إيه؟ مجتمعة فده بيرفع الحدث ولا لأ؟ لم يختلط مين لأنه مختلطش انت بقى قول لي أن هناك فرق بين الماء الذي يتغير بالمخالطة والمجاورة عارفين المسألة دي؟ لا إزاي أنت أخدها في أول بقى في منار السبيل ولا أنا مخطئ ولا أنا نسيت منار السبيل أولي إيش عارب مش, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مش أخدها في أول بقى في منار السبيل هناك فرق بين الممازجة و <والمجاورة> مش أقول بقى طبعا أنتوا عارفين أنتوا أعلم مني بيها افتكروا كده <مثال>, مثال كفاء بقى إحنا خرجنا عن درس كتير النور فهنا عاوز أقول إن يعني إذا كان الماء قليل ووردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغير أو لم تغيره فإنها تنجسه لأن الذي يتعلق باليد ولا يرى قليل جدا وكانت عادتهم استعمال الأوان الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما طبعا هذا الكلام قلنا العبرة فيه بالإيه بتغيير الماء أو بتغيير الماء ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجساته وإذا ورد عليها أزالها هو ده الفرق عشان تخلي بالك من القضية دي أن في بعض ناس يبول الطفل في مكان فهو صب عليه ماء صب عليه الماء فهنا إن الماء ده تغير بالنجاسة ولا النجاسة أزيلت بالماء أزيلت بالماء طب ما الدليل هو على أن الماء إذا ورد على النجاسة أزالها حديث العرب الذي في ناحية المسجد قال دعوه لا تزرموا وأروخ وأريخوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معثرين معثرين نعم إيه الذنوب قرد القرد الصغير ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع بها في ولوغ الكلب خاصة كما سأتف في الباب المقبل إن شاء الله ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة هذه اللي عنها من شوية ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى فين المتوهمة فإنه لا يدري أين باتت يده هذا شك ولا يقين شك فدي متوهمة ففي المحققة إن أنا متيقن في نجاسة من باب أولا تغسل ثلاثا ليه ثلاثا ده ممكن يكون أمر تعبود ممكن ده يكون نشبع المكان الذي أصبه نجاسة أو نغير هذه النجاسة لتتحول إلى طهارة طالبي العلماء قالوا الأولى لأنها بتزيل عين النجاسة الغسلة الأولى بتزيل عين النجاسة أما الغسلة الثانية فتنقل الموضع من أثر النجاسة تنقل الموضع من أثر النجاسة والغسلة الثالثة توجب براءة الموضع من النجاسة أو حصول اليقين بزوالها الثلاث غسلات عشان كده الأولى بتعمل ايه تزيل عين النجاس التانية تنقى الموضع اللي فيه النجاس التالتة خلاص بيبقى فيه يقين ان النجاسة ايه زالت طيب لو انا زلت النجاسة بالماء وغسلت الصوب ثلاث مرات او اكثر وبقي اثر لون لهذه النجاسة هل يظل الحكم كما هو زي ايه زي دم الحيط زي دم الحيط وبتلا به فتغسل مكانه ايه ومع ذلك من الممكن يكون فيه أثر للون للون الدم فهنا نقول إن سيبدأ ناجسة ولا طهرت ولا يضر أثر اللون لا يضر أثر اللون والله أعلم ومنها استحباب الغسل أو الغسل ثلاثة في المتوهمة كما ذكرنا ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش انفعش رش النبي السلام قال إيه فليغسلها ولم يقل فليغسلها أو رشها الرش زي إيه بول مين بول الغلام الذي لم يطعم لم يأكل طعاما وفيها ومنها أيضا استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة الموسوس كما ذكرنا أنه لأحكام خاصة يعني لا تجري هذه الأحكام التي نقولها كلها على الموسوس الموسوس لابد أن يسأل ويلزمه كلام, كلام مفتيه في المسألة ومنها استحباب استعمال الفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني طبعاً الكنات مطلوبة في مثل زيل المواطن الكنات مطلوبة في أشياء فيها يعني بعض الألفاظ استعملت وكانت قبيحة فما ينبغي أن نستعمل مثل زيل الألفاظ إلا إلا لفظ واحد يجوز استعماله عند إقامة الحدود يجوز للقاضي أن يسأله للمتهم للحاكم وهو حد الزنا حد الزنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية ممكن واحد لا فهمش الكناية ممكن تيجي تكني بالكلام يقولك يعني إيه زي حديث مين المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة موجودة كما سيأتي إن شاء الله بإذن الله في باب غسل المرأة فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة غسل قال نعم إذا رأت الماء وفي حديث في حديث آخر بتاع الحيض فقال سبحان الله تطهري بها فأخذتها عائشة وجرتها وقالت تط... أول تعلمين كيف تتطهرين بها لأنها سألت من السلام كيف تطهروا بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعاً لولماء قالوا كلام طويل في هذه القضية طبعاً الأشياء أو الألفاظ التي يستحيا منها ما ينبغي نحنا نذكرها في كلامنا في التعريض الكفاية وليس هذا التعريض للإخوة بيستعملوا مع من الأخوات ها؟ إن من المعارض لما ندوحة عن الكذب تجد الأخ طول حياته يعرض بالكلام هذا لا يجوز التعريض لا يكون إلا للضرورة فقط التعريض في الكلام لا يكون إلا للضرورة فقط أم نعم كل حياته ضرورة إن لله <تصفيق> يعني ما فيش يا أخي ما فيش يعني الواحد ما يذكرش زوجته حاجة حلو أبدا شؤم على طول كده هو أي نعم فيهم وفيهم وانتوا فاهمين طبعا واحنا فينا وفينا صح يعني بعض الناس بيظن أن الرجولة يعني الرجولة خش أسد زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج ولا يسأل عمه عهد هو ده ده العشرة بالمعروف وخيركم خيركم لأهله والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم والمرأة لابد أن أنت ترضى بها على عوج لازم كده ترضى بها على عوج أن أعلى ما في المرأة العقل وهو معوج فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره شوف يعني فالمرأة مسكينة مسكينة وتأتي بالمعزة بالمعاصف الحسنة فعليكم هديا قاصدا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا إذا علم أن السمع يفهم بالكناية المقصود فإن لم يكن كذلك فلابد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء في ذلك مصرحا به والله أعلم يقول وهذه هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه ده مجمع عليه أنت تغسل إيدك قبل تخلى فين في الإناء ولكن بقى حدث خلاف في العلماء هل غسلها واجب ولا مستحب وهل عبر بوجود النجاسة اللي هو الشك في وجود النجاسة ولا العبرة النوم طبعا حدث خلاف طويل بين العلماء هو ذكر كلام جمهور إن قالوا إن العبرة إيه؟ الشك في وجود الإيه في وجود النجاسة والعبرة مش بالنوم العبرة ليست بالنوم فلو شك بالنجاسة في أي وقت غير النوم يلزمه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء وذهب بعض أهل العلم قال إيه العبرة العبرة ب النوم مش بالنجاسة بقى هنا العبرة بالنوم. فإذا نام يلزمه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء ما لسه ما مقرأتش أنا بس بقولها كده مختصرا وهأر لكم إن شاء الله نقول راجح إن شاء الله يقول لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم يبقى نهي هنا نهي تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس يده يعني لم يفسد الماء هنا قول الجمهور أنه هو لو أمن نوم وخالف وحط إيده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاث مرات هنا إيه؟ ها؟ دي كراية فقط وليست, وليست تحريمية فهنا الماء لم يفسد ولم يأثن بذلك هنا عندنا ده قول الجمهور ودي عن الإمام أحمد يعني قول الجمهور الإمام الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد الإمام أحمد عنده رواية أخرى في رواية أخرى عنه أنه قال الماء يسلب الطهورية يسلب الطهورية بوضع الإنسان إيه؟ يده في الإناء ولذلك عندكم في منار السبيل إنه لو قام, لو قام من نوم الليل يجب عليها أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها فيه صح وزاب الحنبلة للرؤية السنين الإمام أحمد وقالوا أن الماء يسلب الطهورية يسلب الطهورية إحنا ممكن هنا لو قلنا أن اليد فيها نجاسة هنقول بالعبرة هنا بتغيير الماء أو بتغير الماء هل الماء تغير بالنجاسة أم, أم لا وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل يعني العبرة بنوم الليل وليس بنوم نوم النهار وطبعا الرأي ده مش مش ضعيف لأن النوم بيكون إيه النوم بيكون بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار يا إخوان النوم البيتوتة أتخليكم معاي بلا عليكم أنا قلت النوم النوم ده في وقت طب لو قلت البيتوتة أين باتت يده ما قالش أين نام واخد بلك أين نمت يده أين باتت يده البيتوتة بتكون من إمتى؟ بتكون إمتى؟ في نوم الليل يبقى في فرق بيننا قل لو قلت النوم بيكون بالليل أو النهار إنما لو قلت البيتوتة بيكون إيه؟ في الليل وليس بالنهار وحكوه أيضا عن إسحاق ابن راهوي ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة يعني الماء طاهر واليد إيه؟ طاهرة فلا ينجس بالشك لا ينجس هذا الماء بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة لا يمكن أن يقال ذلك وأما الحديث فمحمول على التنزيه ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم اللي أنا أقول لكم في الأول اللي عبر بالشك في وجود النجاسة بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد مطلقا طبعا سواء من النوم ليل أو نهار أو من غير نوم ممكن يكون اليد تصبها نجاسة بأي طريقة فمتى شك في نجاستها كورها له غمصها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم وهذا مذهب جمهور العلماء وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه قال إن قام من نوم الليل كرها كراها تحريمية أو كراها التحريم وإن قام من نوم النهار كورها كراها التنزيه وافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث وهذا مذهب ضعيف جدا من اللي بيقول النومي بيقول دا مذهب ضعيف ايه وانا اقول ان هذا مذهب قوي جدا بل كلام الامام احمد من القوة بمكان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت باتت يده فهنا المقصود بها البيتوتة واللس كل النوم البيتوتة البيتوت اللي هو نوم الليل فكلمة من الإمام محمد ليس ضعيف كما قال النووي بل هو من القوة بما وطبعا يا أخوانا يعني أنتوا خدتوها إيه يستحب ولا واجب يعني الشيخ قال لكم واجب كالمذهب ولا قال يستحب طب رأي مين يستحب دقا طب ما أنت عارفين ابن قدمة يا راجل ابن قدمة قال يستحب مين من مشايخ الحنابلة قال يستحب والعبرة غيرنا من الشيخ الإسلام دقا شيخ الإسلام تأمية قال لا يسلب الطهورية شيخ الإسلام رحمه الله عشان كده أنت عارف لما تحفظ المذاهب تقوى حجتك عشان كده ما تملوش والله ما تملوش مش عارسكوا تملوا من الحاجات اللي احنا بنقولها وتحفظه حاولوا تحفظه الفقه هو الفهم ولكن انت بتحفظ الأدلة وكلام أهل العلم حفظ انت ممكن تفهم الكلام كله كفاء ماشي ولكن لما تأتي تبلغ هذا الكلام لا تستطيع أن تبلغه من الممكن أن تتعرقل بأي حاجة ولا سيما لو واحد جاب لك قول مخالف لقولك تبقى مشكلة كبيرة ده تقع لا لابد أن تكون فطن وعرف الأقوال في, في المسألة عشان تقول له هذا قول فلان يعني واحد كان بيصلي بالشرط اثنين كان بيصلي بالشرط دخلنا صلينا هما لسه بيصلي بالشرط فوقفت على رأسهما أول ما خلصوا قال لي أنا أستاذ أصول دين والتاني شريع قانون وأنت هتقول إن لا جوز صلاة أنا عندي قول فلان بيقول إن الصلاة جا على طول كده والله وش على طول يعني قلت له أنا عندي قول فلان بيقول إن الصلاة بطلة وإن أتيتني برجل أتيتك بأخر إلا أخ الفاضل أنتم أهل الدين أنت أصل دين وأنت أظهر أنت تعلمني مش أن أجي أنكر عليك هلا أصل في الآخر قال لي أنت وأنا كبرت معك لما لقيتك واقف هو بالمهم إن ينتصر لنفسه خلاص فقال لي أنت محق وأنا فعلا أنا قلت أدرك الصلاة لأن الملابس كانت جدا لو رحت أجيب الملابس هتفتني الصلاة أقول لا يلزمك أن تذهب وتأتي بالملابس ولو فتتك الصلاة لك أجل الجماعة ولا تفعل مثل هذا الفعل الشنيع شرط وراجل دكتور في أصول الدين للأسف الشديد يوم الله واحد زحلتنا كان يعمل إيه يعني إحنا نتع... نتعذر بقى طبعا لو أنا مش عارف خلاص هو قال القول أقوله طب سلام عليكم كان إيه <تصفيق> قولوله شرط يعني شرطة مش شرطة كهربا، <تصفيق> مش شرطة <شورت> كهربا، <تصفيق> شرط يلبس لها في يعني النصف الفخز لنصف الفخز على أس chofe الفخز عورة ولا مش عورة هي في الصلاة باتفاق عورة طب في غير الصلاة طبعا فيها خلاف مشهور فيها خلاف مشهور والراجح راجح الفخز في غير الصلاة الراجح عورة الراجح وعلى فكرة أن كان الرأي المخالف في مخالف في مخالف مش إحنا اتفقنا أن المساعد دي لما قولك في مخالف تقول له آه فيه مخالف على تعلم كده في مخالف ولكن المخالف رأيه ليس بالقوي إن الفخز عورة يعني ضعيف يا علي لا تبرز فخزك إن الفخز عورة ضعيف طب إحنا قلنا الفخز عورة ليه طب ما هو كان نبي صلى الله عليه أمام بكر وعمر إيه بقى هتبقى دي معليل ازاي؟ نعم دليل على جواز الكشف مش كده؟ إنها مش عورة؟ إنتوا احتستوا ليه؟ ما إنتوا عمالين تقولوا آه عورة طب ليه عورة؟ قلتوا لا مش عورة طب ليه لا مش عورة؟ <تصفيق> أيوة حديث ما بين الصرة إلى الركبة عورة هو ده الدليل طبعا يقول هذا كله إذا شك في نجاسة اليد أما إذا تأقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا حكم حكم الشك لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لا يتساهل فيه, يتساهل فيه من لا يعرف والصح الذي ذهب عليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه بمعنى أنه لو متاقن أنه مفيش فيش نجاسة في أيدي يجوز أنه أغمس لي في الإنان. بل هو في خيار بين الغمس أولاً والغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك. فإذا انتفت العلة انتفت كراها. يعني إذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ده في, في مسائل كثيرة كده. بس استمرنا شاند ربيها المسألة عشان وقتها. ولو كان النهي عام من لقال إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان عم أحسن والله أعلم طبعا هو يغسل يده سلاسا بأي طريقة, بأي طريقة يستطيع أن يغسل كفيه ثلاثا أو يده سلاسا قبل أن يضع في, في وضوئه هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و...